السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الحبة الكرام لا نزال نتكلم عن ذلك الفعل الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعله باختياره لكنه أمر يهجم عليه فيضبره إلى فعله يفعله الصحابة الكرام لا يفعلونه باختيارهم يفعله الانسان عموما لا يفعله باختياره لكنه يهجم عليه غصبا عنه فيفعله الانسان مرغما عنه يعني ان جسده يقع منه هذا الشيء من غير طلب منه ولا اقيار هذا الشيء الذي يفعله الانسان يخرج منه يعني يخرج من جسده بسرعة مئة كيلو متر فالساعة يتوقف خلالها عمل القلب تغمض العينان تعالوا نتكلم في تكبيرة كلامنا عن العطار هذا الفعل الذي ينفع الله تعالى به الإنسان إذا فعله فيخرج الله تعالى به أبخرة من الدماغ يخرج به أحيانا أذى يكون في الأمن من الله تعالى به على الإنسان كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح العطاس من الله والتساؤب من الشيطان أيها الحبة الكرام كنا في حلقتين ماضيتين تكلمنا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالعطاس ذكرنا لكم إذا عطس أثناء الصلاة سن له أن يقول الحمد لله لكن لا يسن لمن يسمع أن يقول له يرحمك الله فإنهم في صلاة ذكرنا لكم إذا عطس المأموم أثناء استماعه لخطرة الجمعة فلا يسن له ان يقول بصوت عالي الحمد لله انما يقولها بصوت من ولو قال له من بجانبه يرحمك الله فلا يجوز له ان يقول له ذلك ولا يجوز لمن عط Gust ان يرد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم ذكرنا لكم أيضا ان هو يسن له ان يقول الحمد لله او الحمد لله رب العالمين او الحمد لله على كل حال ذكرنا لكم أيضا ان لو عطس خطيب الجمعة فحمد الله سن لمن يستمع عليه يقول يرحمك الله وكذلك لو عطس أحد المأمومين والخطيب يخطب فقال الحمد لله وسمعه الخطيب لا بأس أن يقول له الخطيب يرحمك الله ذكرنا لكم أيضا لو أنه عطس في الحمام في مكان الخلاء فإنه موضع لا يذكر الله تعالى فيه بصوت عالي كما أنه لو سمع الأذانة أو طرق عليه الباب أحد فسلم عليه فإنه لا يستنى له أن يقول الحمد لله بصوت عالي وإنما يحمد الله في نفسه ذكرنا لكم أخيرا لو أنه عطست فتاة في جامعة أو في مستشفى أو في أتوبيس أو في طائرة أو في أي موضع عطست وحمدت الله هل يجوز لشاب أن يقول لها يرحمك الله أم لا يجوز له أن يفعل ذلك ذكرنا إذا أمنت الفتنة لمن يقول يرحمك الله كأن يكون رجلا كبيرا في السن أو صبيا صغيرا يشمت امرأة كبيرة أو ما شابها ذلك فلا بأس أما أن يكون شاب يشمت شابة ثم قد يكون ذلك مفتاحا لكثرة سواليوف وتكوين علاقة ثم ربما أدى بهم ذلك إلى ما بعده خاصة لمن يختلطون كثيرا من طلاب الجامعات مثلا وما شابها ذلك فلا ينبغي له أن يفعل هذا بقي معنا كلام طويل من أول من عطس ومن أول من شمت وما هي السنن والآداب أيضا وما هي فوائد التشميث أصلا ما بين المشمت والمشمت وذكرنا لكم أن معنى شمته يعني دع الله أن يبعد عنه شماسة أعداء وهذا تقدم معنا بقي معي حقيقة عدد كبير من الفوائد نذكرها لكم في حلقتنا اليوم فيسعدني أن تبقوا معنا تحديث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون من, من لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يقول سلمان رضي الله تعالى عنه مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطان منه خبر لذلك لا نعجب أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلينا وقد فصل لنا كل هذه الاحكام الشرعيه الدقيقه وتجد أنه قد بنى عليها عليه الصلاه والسلام اخلاقا وادابا يتعامل الناس من خلالها مع بعضهم البعض طبعا يا شباب نحن تكلمنا في حلقتين مضيتين انا ما كنت اظن الموضوع يمتد الى هذا يعني المقدار كنت اظن اننا سننتهي يعني في حلقه او حلقتين لكن ما شاء الله يعني بما أنتم اتتموني به مثل رسالتكم ذاك يعني استفدنا كثيرا من اول من عفص اول ما خلق الله تعالى ادم عليه السلام خلقه الله تعالى من طين فجعله الله تعالى وهو من طين جعله يعني في, في موضع كما قال الله عز جل من طين لازب من صلصال من حمائم مسنون يعني خلق معين لكن لكنه من طين صوره الله تعالى وادم عليه السلام لما خلقه الله تعالى كان طوله 60 ذراعا الذراع من الأصبع هنا إلى المرفق يعني قريب من 40 سانتي تقريبا أو 42 سانتي فإذا كان 60 ذراعا بمعنى اقسمها على سنين يعني تقريبا كان طول آدم 30 متر أو 25 متر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقف لذلك بالمناسبة الأمم السابقة عادوا ثمودوا غيرهم كانت أطوالهم أطول مننا كيف نعرف ذلك نعرف ذلك من من أمرين الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر آدم قال إن آدم كان طوله ستون ذراعا كان طوله ستين ذراعا في السماء وكذلك الأمر الثاني أنك إذا رأيت آثارهم اليوم لو ذهبت إلى العلا مثلا في مداء صالح في غيرها تجد أن الأبواب رفيعا جدا وكذلك مع أنهم ما يحتاج يبنون الباب بهذا الرفع لأنهم ينحتونه من الصخر فلو كانوا قصارا ما احتاج انه يبني هذا الرفع الطويل ويجعد ينحتها الصخرة ويحفرها من غير داعي فدل هذا على انهم اصلا كانوا طوالا في كيفية خلقهم يقول عليه الصلاة والسلام ثم لم الخلق يتناقف لم يزل الخلق يتناقف المقصود من هذا ان الله تعالى خلق ادم يقول الحديث فكان ابليس يمر به وينظر اليه ويقول لامر ما خلقت تعجبه ليش, ليش خلق الله هذه الصورة جديدة علي ليش ما كانت الجن هم الذين يعمرون الأرض ثم بعد ذلك أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء عندها قال الله تعالى الملائكة أن يجعلوا في الأرض خليفة إلى آخر قصة آدم فآدم عليه السلام لما اكتمل خلقه ولبث أربعين سنة وهو طين لازم حتى إذا تمكر الطين من بعضه البعض نفخ الله تعالى فيه الروح فلما نفخ فيه الروح وبلغت الروح أنفه قال عطس فلما عطس قال الحمد لله فقال الله تعالى له يرحمك ربك إذن أول لفظة تكلم بها آدم الحمد لله أول ذكر من الأذكار قال الحمد لله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول آآ آآ آآ قال الحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان بالخير ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها أول لفظة قالها البشر الحمد لله فقال الله تعالى له يرحمك ربك ثاني لفظة قالها آدم بالمناسبة قال الله تعالى بعدما تجدر الملائكة وكذا قال الله تعالى له اذهب يا آدم إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فانظر بماذا يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك ذهب آدم الملائكة يعني مجتمعين قال السلام عليكم فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله ثاني لفظة قالها آدم هي السلام عليكم وسبحان الله تجد أن الحمد لله هي لفظة عامة لو قيل لك أبشر أولادك نجح قلت الحمد لله قالوا سرى الحمد لله وجدناك مفتاحك اللي ضايع قلت الحمد لله قالوا رجع فلان مسافر تقول الحمد لله نفضت قال في كل شيء وكذلك السلام عليكم هي نفضة السلام والأنس وتحية أهل الإسلام وهي أيضا التي تدل على يعني ما بينك وبين الآخر من من محبة ولطف معي بعض المسائل المتعلقة بالعطاس من أعظم مسائل العطاس التشميث وذكرنا لكم ان التشميث مم. واجب يجب على الواحد ان يقول الثاني يرحمك الله بشرط ان يقول الاول بعدما يعطف الحمد, الحمد لله, لله. لله. فواجه التشميث كثيرة اولا انها فيها اذهاب للضغينة بين الناس لما واحد يكون بينك وبين الشيء في النفس فيعطف فتقول له يرحمك الله هذا فيه نوع من التآلف اكثر وترى يا جماعة الاسلام جاء بالفاظ كثيرة وافعال كلها لاجل جمع النفوس فاجتماع النفوس في الإسلام أعظم عند الله تعالى من أشياء كثيرة لذلك الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون يعني يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب كريم يعني سليم من الغل والحزر يقول عليه الصلاة والسلام يدخل أقوام الجنة قلوبهم في قلوب الطير بيضاء يعني سليمة على على الناس لذلك شرعة أشياء في الإسلام لاجل أن يذهب الضغين بين الناس منها السلام عليكم اتذهب الضغينه بينك وبين الاخرين منها قول يرحمك الله لمن عطف حتى يذهب ايضا الضغينه بينك وبينه وايضا قول يرحمك الله فيه محبه الخير لمن أمامك كانك في غير معقول واحد ما تحبه وتبغضه وتدعو الله انه يرحمه شيء لذلك يدل على حسن خلق في تعاملك معه طيب لو صديق عندك افرض انك ابنك او او اخوك او كده قاعد وهو صبي ابو أشهر مثلا ستة شهور سبعة شهور هل يقول الحمد لله ولا ما يقول هو ما يقول الحمد لله هو يقول الحمد لله طيب هل تقولها انت بدالها او لا نذكر لكم ذلك وركم ايضا بعد هذا الفاصل القصور بإذن الله تحديث مكانك يا اخي <تصفيق> ان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الجميع مسافرون ان الجميع ان الجميع مسافرون ان الجميع انتزام الانسان ايوة لحبة الكرام بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعصمنا من الضداء وكلما فتحنا الباب للاجتهادات الشخصية والاستحسان يعني الاستحسان ان واحد فرضا مثلا سقطت اللقمة منه وهو يأكل فقال مثلا اللهم لا تسقط رفقنا مثلا كده سقطت بكرة قال نفس الكلمة بعد يأكل حبة تنبوسة فسقطت قال نفس الكلمة فيبدأ الناس يتعلمون من ذلك فلو قال له قائل يا أخي من وين جبت هذا الذكر قال يا أخي أدعو الله أنه ما يسقط رزقنا الرزقنا يبقى معنا دائما نقول صحيح لكن لا تجعل هذا اللفظ مربوطا بهذا الفعل صح. لأن أولادك تعلمون منك ويظنون أنه كما أن من السنة اللي يدخل الحمام يقول أعوذ بنا من خلده القباس ومن السنة اللي يأكل يقول بسم الله كذلك من السنة لمن سقط منه شيئا يقول كذا فتبدأ يلتبس بعضها ببعض صح. طيب هنا هل إذا كان الصبي عطف عند الصحابه رضي الله وعن النبي عليه الصلاة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه احمد الله بدله او قولك يعني مثلا عطس هل الحمد لله يرحمك الله يا ولدي ما هو ما الحمد لله هل تقول له ذلك ام لا الاصل تقول انه تقول. أن أنك لا تقول ذلك لو قلت مثلا الله يحفظك الله يجعلها صحه لو دعوته له دعاء ما في بس لو قلت الحمد لله احيانا وانت الحمد لله ان الله تعالى سلمك وسلم عقلك وصار عندك قدرة على العطاس و... وليس عندك مشكلة في القصب الهوائية والنظر الرئى وكذا يعني تحمد الله تعالى على النعمة التي هو فيها لا بأس اما انك تعتبره سنة ان الطبيعي يعتص وانا اقول الحمد لله بذلك هذا ليس صحيحا في ذلك في ذلك المواقف الماكن... ساكل واحد ان يقدر يعتص فيها فتجاء يمسك نفسه ايه مثلا المصورين <تصفيق> <تصفيق> في ذلك في... في... بعد اختباره ولا قاعدين يعني ما هو بيكتزاجين صحيا <تصفيق> أو اجتماع كبير كل شيء واحد يشتغل عطاس عليهم هذا طبعا يذكرني بأن الأفضل للإنسان إذا عطس الأفضل له في التفاقب بالمناسبة أن يكضمه مصطباعة مثل ما قال النبي في العطاس يسن له أن يضع شيئا على ثمان إذا عطس يسن له أن يضع غترته أن يضع منديلا أن يضع كمه او نحو ذلك يسن له أيضا هذا طبيا حتى لا يعني ربما حيانا في العطاس يخرج رزاز يتأذى منهنا خاصة في الصلاة يعني أنا أذكر لما صارت مشكلة انت الونزة الخنازير بعد انت الونزة مدريش الطيور وانت الونزة مدريش إلى آخر بعض الناس امتنع من الصلاة في المسجد خوفا ممن يعطس أن يكون مصابا بشيء من ذلك وهذا ليس شرطا أن يكون الأمر صحيحا يعني حتى أن انتشارها لم يكن انتشارا كبيرا إلى درجة أنني أترك الصلاة في المسجد لأجل ذلك يعني هي أعضية أكبر من حجمها يعني فالسنة له او الأفضل له أنه إذا عطس أن يضع شيئا على ثمث حتى الرزاد لا يؤذي الناس ومع الأسف يعني خاصة لما يعطس يعني أحيانا عطسنا وإحنا نأكل تلقى الواحد يعطس فربما خرج منه رزاد على الطعام أو مثلا يشح فيخرج منه رزاد على الطعام فيؤذي في الناس الجالسين والإسلام جاء يا أخي بحفظ مشاعر الناس وحفظ أحاسيسهم وكذلك حفظ صحتهم والنبي صلى الله عليه يقول لا ضرر ولا ضرر أما إذا كان الانسان لا يستطيع أن يعطس عصه تامه مثل مثل المصور وعلى الهواء ويخشى يعطس ويقول المخرج استاذ بوقف الحلقه انا <تصفيق> <تصفيق> ليش يعطس اشغله ويمكن ترونه بعد عشان صوب المصور في مثل هذا الحال الاصل يجوز له أن يكتمها إذا كان له سبب اما إذا لم يكن سبب الاصل أن الانسان يثم عطسته خاصة اذا علم كما ذكرنا ان بعض فقهاء يقول من عطاس من الله كذلك ها يا أحمد هم على قلت لنا كلنا عرض لنا من رب العالمي صدعبهم يبالك يقول لنا أن من رب العالمي خلني أقعد أعطف لديه زجة في خشم أو هذا <تصفيق> يعني هذا أيضا جيد لو تكلف الإنسان أن يعطف مثل مثلا أن يستنشق شيئا يثير العطار مثلا او أن يدخل إلى مكان فيه غبار كثير يبدأ يتعمد يشم الغبار يقول والله حتى أعطف النبي صلى الله يقول إنما العطار سمنا الله خلني الله. لا هذا ايضا ليس صحيحا الاصل ان العطاس اذا يعني غلب على الانسان فهو يأتي اليه يغلب عليه يعني بما فيه من منفعة اثناء, أثناء عطاسه اما اذا كان هو الذي يتكلف ذلك فلا لا يجوز له ذلك المسألة المرتبطة بهذه لو انه اثناء الصلاة تعمد ان يعطس يعني مدر واحد يبغى ينبه الثاني وهو يصلي يريد نبهه لشيء فعطس اه صوت عالي عشان يلزفت إليه فيقول في له مثلا كده يعني أطل الباب وإنه مثلا يعطيه مساح سيارة أو شيء تعمد أن يعطس كده يشم بطريقة معينة وكده حتى تعمد أن يعطس هل يجز له ذلك أن عمد العطس لا في الصلاة لا. لا. العلماء ذكروا أنه لو تعمد أن ينفخ في الصلاة تعمد مثلا واحد يصلي يقول مثلا ينفخ في الصلاة أو مثلا لو تعمد أن يعطس او تعمد أن يقول ونحوه قالوا فانه اذا صدرت منه احرف فهو كلام ايه اذا صدرت اوف هذه صدره منه احرف أي. بنفخه او كذلك بعطاسه قالوا فهو كلام فهو تبطر صلاته بذلك اذا غلبه العطاس لا باس في هذا أما إذا هو تكلفنا فلا... فيها مساله صارت علي الان يعني شخص عنده حساسيه وثاما يعطس بعض الناس مفكر يقول هي من الله فلا تعالج منها يعني ممكن يكون أي. لك اجر و... ذلك نحن ذكرنا بأنه إذا كان العطاس تكرر من الإنسان فالأصل أنه يقال له الله في أول مرة وثاني مرة إلى المرة الثالثة ثم بعدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهو مزكوم وإن كان كلمة مزكوم أيضا متكلم في في فحتها فلو أنه دعا له بعد ذلك قال له شفاك الله عفاك الله الله يعطيك العافية الله يشفيك ونحن لا بأس له أما أنه يتكرر العطاس او أنه يتعمد أن لا يأخذ ذواء لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوى وعباد الله ولا تداوى بحرام وتقول عائشة رضي الله عنها كانت عائشة تحفظ الشعرة وتحفظ الحديث وتفتي وكانت أيضا عندها علم في الطب فسألها عروه ابن الزبيخ قال لها يا قالة انا لا أستغرب عن يعني فتواكي ولا أستغرب عن علمك بالحديث ولا أستغرب عن علمك بالقرآن لكن أنا أستغرب علمك في الطب الشه <تصفيق> Luca النبي صلى الله عليه <تصفيق> وعلمك حديثه قرآنه لكن طب من وين تعلم؟ فكانت فعلا تصف لهم أدوية معينة فقالت له إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرد كان الأطباء ياتون إليه يداون قالت فكانوا ربما وصفوا له أدوية يقول له واحد يا رسول الله إذا بطنك اللي يؤلمك فالعشبة الفلانية تنفعك فيقول لها النبي عليه الصلاة لا لا ليس بطنك يقول طيب يمكن عندك ذات الجن فرى إذا كان الألم من يدك إلى كذا فرى العشبة فكانوا يذكرون يفترضون أمراض ويعني ويعطونه دواءها فكانت عائشة حافظة مباشرة فإسمع من هنا وتحطط فكان الناس إذا جاءوا إليه واحد يقول أنا والله بطني يؤلمني قالت يؤلمك الألم الفلاني نعم قالت إذن علاجك بالعشبة الفلانية هذا من حفظها يعني النساء النبي عليه الصلاة يعني اختارهن الله تعالى له اختيارا. يعني في ذكائهن وقدرتهن يا أخي تكفيك أم السلمة سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف في الصلاة وحفظتها في خطو فكان يعني في حفظهن وقدرتهن كانوا متميزات ها ناخد سؤالك بعد أن نطلع على المقطع حقنا في الوقت مثلا كل نسان أمام الأكثر أمام الطعام فمجي فيقول أنه ما يصلح ولا ما يجوز ما تعليق ما أي احتنت قصتك إن إذا أراد أن يعطس يلوي رأسه <تصفيق> عن الناس احتنت هذا ايضا امر آه يعني آه نهى عنه الأطباء وما جاء في السنة شيء معين عنه لكنها عنه الاطباء وقالوا إنه إذا لوى رأسه ضيق المخرج الذي يخرج منه الهواء قالوا فربما مات بي نعم ربما مات بي بسببه لذلك ايوه احب الكرام هذا فاصل قصير نخرج ليس منعود اليكم باذن الله تعالى كانك يا اخي ان الجميع مسافرون خير الرسولاتي اقتدي اقتدي حياتي هناء مع سنتي احب الرسول يا من حياتي هناء مع سنتي حياة هنات والكل فيها عابر تحديد مكانك يا سبحان الله والله الدنيا الدنيا عجائب يعني الناس في همومهم وفي منفهم يختلفون بعضهم عن بعض بعضنا همه يصور ولا همه تموت ولا هذا يعني ما دامك لسه ابني ولا لسه ابي ولا افعل ما همنا ما عليه من تموت ولا وبعض الناس لا مثل ما قال لنا رسول الله صلى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اخي اذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان امراه بغيه البنت اسمها ايش دخلت الجنه بسبب انها انقذت ايش كلب <تصفيق> لما راته عطشان وجات تسقته وانقذته فدخلت الجنه عشان انقذت كلب فما بالك يا اخي بمن انقذ <تصفيق> ينقذ لذلك الصحابه لما قالوا يا رسول الله علنا في البهائم اجر دخلت الجنه عشان كلب علنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبه اجر ان الله لو تنقذ لك اي واحد على اي دين كان وتنقذه من من هلاك وتعالجه وتعطيه طعام وشراب وغيره وجبرت على ذلك وش المقطع؟ يعني يشوف الناس حماها انها بس تصور لحدات وتجمع ورح كلها يقول يا رب يطيح الصراع عشان وراي الشغل <تصفيق> و... وراي الشغل خلي يشوف مقطع بس ومشي <تصفيق> وبعضهم مدع يقول مثلا ما في اليد حينا بس انه في... فيه, فيه ناس فيه ناس برضو خيري مثلي قبل شوية الان ها. يعني ما حب انه ينسحر وعارف ان انسحار حرام وانه نفس بشرية غالية جدا فراح ونصحة وشفنا كيف ظنه الاخير غير عن وكذلك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانا, زانا. وما نزع شيء إلا شانا. شانا ويقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق شوف هذا كيف كان رفيق شوي شوي وما عليش شو وذكر الله تعالى لحد ما انتصى الغضب ونزل لكن لو نجعل أنت مجلون أنت خبل أنت أنت مهبول ربما ألقى للناس فكذلك الرفق والليم في هذه الأمور مهمة أسأل الله أن يوفقنا وياكم أيها الأحد الكرام أشكر لكم متابعتكم أشكر لكم حرصكم أشكر لكم رسلتكم الدائمة أيضا على الموقع وغيره أسأل الله لجميع التوفيق إلى اللقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون